والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم رضب ولهم عذاب شديد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 ولو بسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِي يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أي شئ يسكن الرياح فيضل النرواك د على ظهره إن في ذلك لا آيات لكل صبار شكور أو يُبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُوَ عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِمْ مَحِيضٍ فَمَا أُوتِيَ تُم مِن شَيْءٍ فَمَتَى عُلْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآءً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 وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الضالين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرنهم من دون الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ